لا من الشيطان طاردين and in Kiitos kun katsoit الذين Puhun bon. SIN <speaking> ANY <Spanish> الله يبارك فيك إذا أفريق منهم يخش يوم الناس كخشية الله أو أشد خشية Oli ol ol uh إذا بَرْزُخٍ مِنَ الْعَيْنِ ذِكْرًا كَثِيرًا ألا يتألم القرآن؟ الله أن يكفر فبأس ان من شفعت عن Jokulle on siivo Mutta mitä jos hän on الله هو ايكم ابسل لمك افعو والله Sä vous usa شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع Kiitos <tuh> ورأيت الناس يأخلون فيه